117. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 118. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 119. ما وَبِهِمْ مُشْدَدٌ إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا يَتَنَقَّلُ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا يَتَنَقَّلُ قُلُوبُهُمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وأنتم افَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُمْضِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ وَهُوَ السَّمِيعُ بلَْقالَاوا أضثُ أَحلَّ مِ بلِفَْراهُ بلهُ شاعِر بلْقالوا َضاتُ أَحلْلَ مِن بلِفَْراهُ بلهُ شاعر بلهَُ شاعر فَلْأتنا بآيةٍكَمَا أُرسِ بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم رِيَثَ أَهْلَكْنَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون رسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خاردين وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِجِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ وَنَصَدَقْنَا هُمْ الوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفلا تعقلون ل قَدَزَلل إِلَيكُم كِتَابَ فيِيهِذِككُمْ أَخَل تَعَقِلُون وَكَمْ قَصََّ مِن قَريةٍ كَانَتْ ظَالِمَ تَ وَأَن شَأَّ بَعدَهَا قَوْمًا آخَم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 حسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترف فِيهِ وَمَسَاكِنُهُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَماَا زَلَتِلكَدَعوهُمْ حَاجِعَناهُ حَصيدًا خَاندين وَماَا خَلَقُنَ السماء أَوَأَضَّ وَمَا بَنَهُ مَا لا عِبين وَماَا خَلَقَُ السَّماء أَوَ الأبضَّ وَمَا بَْنهُ مَا لَوْ أرَدنَا أَن التَّخِدَ لَهَُاتَّخَدْناهُ مَِّدُ إِ كَُّ فَائِلِم لَْ أرَدنَا بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَسُبْحَانَ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسالون عما يفعل وهم يسالون لا يسالون عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ 119. بل لا يعلمون الحق فهم معرضون 110. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما دور الا الا نوحي اليه انه لا اله الا انا تعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى يَعْلَمُ مَا دَيْنُ أَيْدِيهِمْ وَمَا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من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 السماوات والارض كانت رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ افا ان متفهمو الخالدون افا ان متفهمو الخالدون كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى كُلُّ ذِي كِتَابٍ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم وَهُمْ الرحمن هم كافرون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم وَهُمْ الرحمن هم كافرون خلق الإنسان, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَذْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ بَلْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 أفَلَا يَرونَ أَن نَأتِ الأبَّّنًا قُصُهَا مِنْ أَطافِهَا أَفَلَا يَرونَ نأتي أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون أَن نَأتِ الأأَبَّّنًا قُصُهَا مِنْ الأأَطْرافِهَا أَفَهُمغَالِبُ أَفَهُمُ الغَالِبُ قُلْإَِّ مَا وَحِي قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ 114- أفأنتم له منكرون 115- وهذا ذكر مبارك لَهُ 116- أفأنتم له منكرون 117- وهذا ذكر مبارك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 ضُرُ وَكََُّا بِهِ عَنين إِذْ قالَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَِِ التَّمثُِ الَّتِ أَنْتُمْ للَهَا عَكِفُون إِذْ قالَالَ لِأَبهِ وَقَوْمِهِ مَاهَِِ التَّمثِينُ الَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين أَلَ لَمْ تَكُونُوا أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ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 الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوه به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوه به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم اسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أَفَتَعَبُدُونَ مِنْ دُ اللَّهِ مَا ل يَم فَعكُم شَيْئَو وَلَا يَضُُّكُمْ قالَا أَفَتَعبُدُونَ مِنْ دُون اللهِمَا لَا يَ فَعْكُمْ شَيْئَو وَلَا يَضُبُّكُمْ أُفَِّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَفَلَا تَعَقِيلون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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وارادوا به كيدا جعلناهم الاخسرين ونجينا هالوتا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ونجينا هالوتا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب بناه وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ فَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يهدون بأمرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَلووطَ آتَن مشُكنَ وَعنَ وَلَجَّلَهُ مِ القَضْةِ التي كَ التعنَّل الْخَضاءث إهُم كانوا قَوْمَ سوَءٍ فَسِقين إِهُم كانوا قَوْمَ سوَءٍ فَاسِقين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 وَنُوحِيَ ابْنَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وَدَاودَوسُ لَمَا إِذ يَحكُمَان فٍ حَبْسِ إابْن فَشَدْ فيِيه غَلَمُ القَوْم إِذنَّ فَشَد فِيهِ غَلَمُ القَوْم وَكّا لِحُكْمِهِم شاهِدين إذَ فَشَد فيِيهِ غَلَمُ القَوْمِ وَكَُّ للحَكمِهِم شاهدين فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانُ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وكنا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 بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغوصُونَ لَهُ وكننا لهم حافظين وكننا لهم حافظين وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وايوب اذ نادى ربه فَسَتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ فَسَتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ مِنَ الصَّابِرِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ الْكِتَابُ كُلُّهُ مِنَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُ إِذْ ذهب مغاضبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عليه. وذا المنون له الذهب مغاضبا ظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَسَجَدناَ لَ وَنَجَّنَاهُ مِنَ الغّ وَنْكَذَالٍ كَ نُنجِل لَهُ وَنَجَّلَهُ مِنَ الغِّ وَنْكَذَالٍ كَ نُجل وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَستَجددن لَ وَهَابنَا لَ يَحيا وَصْحن لَ زَوجَ فَسَجدن لَ وَهَابِنا لَ يَحْيا وَصْحنَا لَ زَوجَ إنهم كانَوا يسَارعونَ في الخراتِ وَدعونَناَا رغَبَ وَرغَب انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارضا ورهبا ويدعون نارضا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويدعون نارضا ورهبا وكانوا لنا خاشعين احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين 121. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 122. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه ابكم تعبدون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وحرام على قريه اهلكناها وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَقُمْتَ رَبَّ الوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقُمْتَ رَبَّ الوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ يا وَيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ عصب جهنم انتم لها واردون عصب جهنم انتم لها واردون لو كانها لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون إن 119. والذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون 110. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الذي كنتم يوم نطوي السماءك طي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماءك طي السجل للكتب كما كما بدأنا وعدا علينا ان كنا فاعلين وعدا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون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 ناكَ إَِّا ررحمَةَ لل العالمين وَ أغْسَناكَ إَِّ رَرحمَةَ للعين قُل إِ ماَا يوح إلَ أن م إِلَكُم فَقُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَجْرِيَ قَرِيبٌ الجهر من القول ويعلم ما تكتمون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم حين وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق ورضنا الرحمن المستعان على ما تصفون ورضنا الرحمن المستعان من نوكا وطريق إلى الله